استغووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم سد الخلل الله أكبر الله أكبر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 يا ايها المزمل قم الليل انا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سننقي عليك قولا ثقيلا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 وَاصْفِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُلِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ عَذَابًا أَلِيمًا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهلاً إن أرسلنا إليهم رسولاً شاهداً عليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً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 هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثَيْنَيْنِ وَنِصْفُهُ وَثُلُثُهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَلَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ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 غفور رحيم